اول مرة تحب يا قلبي واول يوم تهنى يا على نار الحب قالوا لي والاتهم الجنة اول مرت حبي يا قلبي وأول يوم اتمنى يا ما نار الحب بيقولوا الحب أسير له بيقولوا شجن ودموع. اول حب مر علي قدل الدنيا فرح وشموع له بيقولوا الحب قاسية له بيقولوا شجن ودموع اول حب مر علي قدل الدنيا فرح وشموع افرح من الدنيا امالي لولا انت حناشة داني افرح لا الدنيا أماني لنا ولا إنت حناشتاني أول مرة أول مرة أول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب ولا أحكي ولا أخبي ولو صفها الكل حبيب اول فرحة مر بقلبي ونهايم في الدنيا غريب ولا حكي ولا اخبي ولو صفها الكل حبيب افرح واملتني اماني لنا ولا انت حناشتاني افرح واملتني اماني لنا ولا انت حناشتاني أنا انت حناشت ثاني اول مرة اول مرة قلبي عدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعز عليها لسه شفيفي شي لسلامك شي لأمارك حبك ليها افرح وامل الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا داني افرح وامل الدنيا اماني لنا ولا انت حناشا داني اول مرة اول